Ismin näin, و لورنس و درسه Okanu pao ya sin an la na ka na من سكن موانجي نقولا ان كان هو موفل mawangi mupagula iten la binan khosuru mu anku sahu Ola, quando nem nem Ollaan kuulunut, ollaan kuulunut, ollaan kuulunut, ollaan anta ma tasanjaku illahi قال ما منعك ألا تسجد إلا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ناري O qual que sou دَامَتْ فِي أَرْضِ hom kuira pa ka تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مذكورا laman la ja vuoksuja jälnesset kulaa minne, kun olet omaa, eikä فتكونا من الظالمين فوسوة لهم الشيطان wall oh. lahumma ma sa'atu وَاذَا وَمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ الْصُّورِ فَجَاءَكُمَا رَبُّكُمَا إِنَّ لَكُمَا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 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض متقر ومفاع إلى حين K Mile sijää ja he assa ja ما عليكم لذا سيواري توقاتكم وريكا ذاك والذي قنيل ذلك من أيام الله لهم منك يا بني ادم لا يفنن لكم لا ما أخرج أبويكم من الجنة في عون. هما لي يريهما فسوءاتهما إنه يراقب هو هو فضي أي تلا ترونهم إن جعلنا يتقين أولياء للذين ما وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجد tankuluna lanima la وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلطين له كما ذرأتم تعودون فريطا هذا وفريطا حق قال nãoú te fazzut أولياء fui يا بني آدم قدوا زينتكم عند كل مسجد وكل إنه لا يحب المتركين ومن حرم زينة الله اللسين Ahrajal ibadhi wa qaybati mina nizqul bi وَيَقُولُونَ آيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا ما وندق يضيء في وأن خير الحق <تصفيق> وأن تسركوا بالله فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا a bani adam inna ya nakhum musulun kum ya kun alaikum ayat صوت عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا تكبروا عن هؤلاء ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو كذبا وكذلك نجه والذين O Why <laughs> Ne he olivat Oh, And. Um. Oh, bubble oh, now وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد أَذْقُ قُلْ تَيْنَكُمُ الْيَوْمَ لِكُنْ فَأَوْقِنْ كَيْلاَ عَنِّي زَمَعَنَا عَلَى السَّنَ Let try wa hear and will wanna into fill Jalikum khairun lakum In kuntum muokmineen Wala taakudu bikulli qirakun وَرَبُّكَ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى kun tummaliila keskerras, vaivaa kuin Uuka na for وا قاهر اس ان نن لا كل J 찾아 для socks On että oli oska al Colimien Me olemme tietojumia saada viimea ba'idunna janna humu minha wama yasunu قَدْ خُلُقَ اللَّهُ بِالْفَانْسُفَاءِ وَالْحُلُفِ دَارِهِمْ جَادِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا. الذين شبهوا شعيبا كانوا هم وقل يا قوم ميلان قومي اذهلوا ربي وانا معكم اتقوا اشان فسانا قوم وَمَا أُمِرْنَا إِلَّا لِنَعْبُدَ سنفحت ساعفا وقالوا سنفحت ساعفا قَدْ قد مست آباء rasasina namana yorbi wala فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَنَّا أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن نَّعْمَلَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Mäster Allah Fala Mä وَلَمْ يَجِدُوا لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ أُمَّهَاتِهِمْ دِيَانًا أَن لَّوْمَن كَاؤُوا أَفَضَلْنَ وَمَقْبَعُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِذَا الْقُرآنُ قُوَّةٌ وَعَلَيْكَ مِنْ وَلَقَدْ quand de ga ho sou di qui fa ma lo biima كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وَيَوْمَ تُبْدَىٰ أَسْرَارُهُمْ لَفَاسِقُونَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ Tämä ayatiin, tämä pit rauha on Ooh, mm -hmm. ooh, muuta. Um... He said to me, then if he is a real قال الملأ من قوم فلعون إن هذا لساحر أريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أروجي What I I تخرا ت فيرا من Oh right. no! just جاء عندنا بالثاني اراقي لا mm um. sound <laughs> لا أريكم دار الفاتحين. <تصفيق> لا أقرف عن آياتي. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا إِلَّا آيَاتِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا بِهَا la يَرَوْا تَضْطَلِعُ Oia ruvtila, väkijä, sahdoo ruvtila. Tämä on, سابوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا في آياتنا ولصائروا آثرة عديفة بل يجزون إلا ما كانوا يعملون What? bao giờ câu sáng tình Đứcâu ni أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا Takdumu, ja kamu valmiin, ما tukty cuy者umet Kiiew Ayi bona o yamu tirana lanakun وم ضبنا ان في قول ذم قام من تموني مبان أم وانتم Olen nauttivani tästä. Olen nauttivani tästä. Olen nauttivani tästä. Olen إن القوم تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمي في لأسيبني ولأسيب وأدخل ما فيه ومسك وأنت أرحم تخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة في الدنيا وكذلك نجد جِنَّهُ والذين عملوا مَعَكَ ثم فَاسْتَجَبْنَا Täytyy häviävä minuun, nyt ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخةها مَكُلِّ الَّذِينَ هُمْ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Täytyykö myös kysyä, että onko tämä أمره جس سقارة بلا وجه تأجل من حضوره لا تملكون بما فعلت فما أنبأ إن هي إلا. نطك كوكب يلو بها من تشاه او تدي من تشاه <تصفيق> <تصفيق> وَفِي <تصفيق> الَّذِينَ وَمُحَمَّدَ وَأَنْبَاهُمْ أُبْلَغْنَا بِهَا بِهِ الدُّنْيَا عَسَى نَسْوَى فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُوَذَا Koulun la dauni mistä ei saote ja فَأَخْذُهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَعْمَهُونَ وَيُذْكَرُ الثَّوَّلِينَ فِي آيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ All la vi naô na vi om la thì التوراة والإنزيل يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنزل ja ei noudítulo overstün nenilaisia lokultus v Anyway to 21 over Love you. وَقَالَ هُمْ أَنَّ سَيَعْشِرَ الْبَصَرُ أُمَمًا وَأُحِنَّا إِلَى موسى Nelvetä on挺 Papa-Ati-hiit- o Hyy Ma shirabahu, wa kullu ma كلم وطيب في ما رزقنا وما فعل ولكن كانوا وَإِذْ la gom la le cobè fou à yi soutit سنزيد المؤسسين الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظهر El-mumani on komu ja el Täytyy heitänsä nuo, jumalaan, jumalaan, jumalaan, jumalaan, jumalaan, jumalaan, لذلك نبلون بما كانوا يفكرون، وإن قالت أم نقوم فتعظون قوما لله مبلكهم أو معذبهم عذابا شديدا Olna diro sen iläärossin kumuona aä Robini, ajin allevin, jättevät ما <تصفيق> ya wa sann ila يرى الله كل واحد منهن لبقور وقطعناهم في ام Jussal ei ole odotvi, ja on se ei äkki lعلهم ійakται ja joko UNDOmertaju näytt kavuk与 chaehoja Alem yukhaz عليهم mitaak الكتاب ألا ala ذا رسول ماقي ودعوا الاخرس قير للذين أَفَلَا تَعْسِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا وَلَا تَئِنُونَ Ma la nubi ajar al ja قد خسرب أجلهم فبأي من يظلم الله فلا هادي له في قضيانهم يحمهون يسألونك عن السياس أيام مرساها قل إنما علمها لا يجل لا إلا هو. تقول السماوات والأم لا أيكم <تصفيق> إلا ضل يسألونك كأنك عزيز <حصير> عنها قل إنما إل ah <laughs> وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم Kun hän luotiin, hän oli Kun se ristäytyi, häntä kutsuttiin. Kukaan ei tajunnut, että se oli häntä. Kukaan سَأَوَا اللهَ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا فَأَشْكُرَنَّ لَمَّا آتَاهُمۡ فَأۡنَذَرَهُمۡ فَأَنذَرَهُمۡ mau watarahum yauburuna ilayka wa illa wa wa mubdi'l ya ni qa inna ma sahu qa ifi min jayy funtasak Ja ne ovat niin, että he ovat niin, että he ovat في آية قالوا قل إنما You are my